ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيه يوصي بها او دين.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 بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم